دقات قلبي من عناي عبثت بي تزود بين الثانية والدقيقة راحت بي أفكاري بعيد وجت بي وهدى بعيني في دموعي غريقة دقات قلبي من عناي عبثت بي تزود بين الثانية والدقيقة محبتك يا روح روحي روح بي في <تصفيق> عيني من اجلك غريقه محبتك يا في عيني